book 2 <Professors> 75 75 نيكاي <أنا> ابداء الاسباب 1 <skis> زا لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ време سيء جدا. الطقس سيء جدا. نابريدم كير يвре تاكو لا آتي لأن الجو سيء جدا. Le eti, le en nelžav on ne pride? Lime vele je ti. Lime vele je ti. Ni povablljen. Hua raumaa Hua ker هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا غير مدعو زكاي نبريدش لماذا انت لا تأتي؟ لماذا انت لا تاتي ليس وقت ليس معي وقت Ne bom prišel, ker nimam časa, Ne bom prišla, ker nimam časa. Leeti li en Le en nilej sem maj Za kaj ne ostaneš? Lime v letapka? إمامشه ديلو مازال عليا ان اشتغل مازال عليا ان اشتغل نا اوستانم زاردي تيغا كاري مامشه ديلو لا ابقى لاني لا يزال عليا ان اشتغل لا ابقى لاني لازال عليا زكاي جي <ترجمة> لماذا صرت تريد أن تذهب لماذا صرت تريد ان تذهب انا تعبان انا تعبان دريم انا اذهب لأن تعبان أنا أذهب لأني تعبان <تصفيق> لماذا صرت تريد أن تسافر لماذا صرت تريد أن سافرازج الوقت <تصفيق> ص متأخررا الوقت صار متأخررا؟ Odhajam, ker je že pozno. Ana usafir li an al sara Ene Ana usafir li an al sara muta'akhiran. Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani buktu.de. v dvojni v, dvojni v pika, b o, -o k 2 p i